119. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمنا 111. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون 114. <تصفيق> لن يضروكم إلا أذن وإن يقاتلوكم يولوكم الأجزار ثم لا ينصرون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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسلو الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ